واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين منزلتنا اليوم من منازل اياك نعبد واياك نستعين تعتبر من أجل المنازل واوضحها وهي ليست من المنازل الشائكة وتعتبر من أجل المقامات الإيمانية والمنازل التعبديه ذكرا في القرآن والسنة ومنزلتنا محل حديثنا وردت في القرآن في تسعين موضع إما امرا وإما ثناء على أهل المنزلة وإما ايجابا لمحبة الله لهم وإما تبشيرهم واما الدعوة إلى أن يلحق الناس بهم وإلى غير ذلك من أنواع وألوان الثناء عليهم المنزلة هي منزلة الصبر منزلة الصبر والصبر يعتبر من أجل المنازل وأوضحها بل الإيمان شكر وصبر فيعتبر الصبر هو نصف الإيمان، وكما سوف نعرف بعد قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإيمان، فقال الإيمان الحديث عند البخاري في الألب المفرد قال الإيمان صبر وسماحة الإيمان صبر وسماحه ذلك لان المؤمن اما ان يطالب بفعل شيء واما بالامتناع عن شيء فالذي يعين على فعل الامور السماحه استرسال النفس مع المأمورات طوعا واختيارا واما الصبر هو الذي يعين النفس على التحمل وعلى الامتناع وعلى الترك قال الإمام أحمد الصبر في القرآن في نحو تسعين موضع طيب يقول ابن القيم ورد الحديث عن الصبر في القرآن على ستة عشر نوع ستة عشرة نوعا يعني ربنا ما تتكلم عن الصبر ساكت. كل مرة تجيب صفة للصابرين مثلا أمر الله بالصبر أمرا مباشرا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وقرن الصبر في كثير من المواضع بمقامات الإيمان الأخرى كوز اسبروا وصابروا واصبروا وما صبرك إلا بالله واحيانا ينهى عن ضد الصبر الذي هو عدم الثبات فيقول في الحرب ولا تولوهم الأدبار عدم صبر ولا تهنوا ولا تحزنوا هو عدم صبر ولا تستعجل لهم عدم صبر واحيانا يثني القرآن على أهل الصبر ثناء مباشرة يقول سبحانه والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات في نهاية الآية قال ثناء عليهم اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما قال عن الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وأحيانا يوجب محبته لهم والله يحب الصابرين وأحيانا يوجب معيته إن الله مع الصابرين وأحيانا يخبر أن جزاءهم منقطع النظير وأن الجزاءهم عنده ولن جن الذين صبروا بحسن ما كانوا يعملون وأحيانا أنه جزاء بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وأحيانا يخبر أنهم أهل الاعتبار والاتعاض أن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وأحيانا بأن الصبر هو أخير لأصحابه وأنه باب خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين وإن تصبروا خير لكم وهكذا هذه أشياء عن الصبر وأحيانا بالبشرة وبشر الصابرين الذين إذا أصابته مصيبه إذن الصبر مقام عظيم ودرجة عالية طيب ابن القيم ذكر هذه الآيات ثم بدأ يذكر الأحاديث الواردة في أمر الصبر من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة نور والصبر ضياء والصدقه برهان هذا الحديث هذا الحديث عجيب الصلاه نور تضيء والصبر ضياء ايضا يضيء لكن هنالك فرق بين النور وبين الضياء فرق بين النور وبين الضياء والفرق بين النور وبين الضياء ان النور ليست معه حرارة ولذلك جعل الله القمر نورا والضياء معه حرارة ولذلك جعل الشمس شنو ضياء القمر نورا الشمس ضياءا والقمر نورا الضياء الضوء يولع والنور يولع لكن النور ما فيه حرارة والإضاءة فيها حرارة الضياء الصلاة نور زي القمر والصبر ضياء زي الشمس وذلك لأن الصبر لا يخلو من مرارة لأنه لا يقع الصبر إلا عند المكاره في زول بيكون مبسوط يقول له أصبر زول مبسوط تقول له السلام عليكم أصبر إن الله مع الصابري يتخلع حذاته يقول لك يا زول يا مولانا فيشنا الصبر بيكون عند وقوع المرارات ولذلك كان ضياء يضيء ولكن بحرارة وسبب الحرارة التي في الصبر ان هنالك مرارات ومصائب تحتمل ولذلك يأتي الصبر يأتي الصبر معها طيب الصبر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام قولا جامعا ما اعطى الله أحدا عطاء خيرا له وأوسع من الصبر كان الله اداك الصبر الله أدىك أي حد؟ قال لك ما اعطى الله ما أعطي احد عطاء خير له وأوسع من الصبر والله يا أخواننا فعلا يا في وحسك ما سوف نعرف كل مقامات الدين ومنازل الإيمان وحركة الإنسان وكسبه وسعيه متوقفه على صبره الصبر ده الدين ومن الخطأ أن يحصر الصبر في المصائب إن إقامة الصلاة تحتاج إلى صبر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها الصلاة تحتاج إلى الصبر أي حاجة لا يرى والله الصبر ده مهم طيب بعد هذه النصوص الذاكرة لإيجاب الصبر وفضائله ومناقله بدأ ابن القيم يحدث عن تعريف الصبر ما الصبر الصبر في اللغة الحبس والكف ويقال قتل صبرا أي ضرب بالسيف مقيدا ومحبوسا لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولذلك يقال قتل فلان شنو صبرا مش معناها هو صابر لكن وهو شنو عاجز ليس صابرا وانما عاجزا ده الصبر ومن ذلك قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم اصبر نفسك يعني شنو قيدها واحبسها عليهم هذا معنى الصبر ويصير بذلك الصبر هو حبس اللسان عن الشكوى وكف النفس عن الجزع هذا عند المصائب حبس اللسان عن الشكوى والتجزع وكف الفؤاد والقلب عن التجزع وهنا قسم ابن القيم الصبر على أنواع ويا إخوان الصبر ينقسم إلى أنواع على حسب هذه أنواع على حسب متعلق الصبر يعني ما يتعلق بها الصبر إذا كان الصبر متعلق بأفعال العباد ينقسم إلى كذا إذا كان الصبر يتعلق بالارادات ينقسم إلى كذا كما سوف نعرف بعد قليل طيب وهذا المبحث الذي سوف أذكره الآن يعتبر من أجل وانفع المباحث ليس في منزله الصبر إنما في كتاب مدارج السالكين كله بأجزائه الثلاثة مبحثنا الذي سوف نتحدث عنه الآن يعتبر من أجل المباحث في مدارج السالكين يقول ابن الخيم الصبر على ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر على معصية الله ان لا طاعته قوث عن المعصية وصبر على امتحان الله الصبران الأولان الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله هما من كسب العبد واختياره أما الصبر على امتحان الله فليس من كسب العبد ولا من اختياره إنما هو من فعل من؟ من فعل من؟ من فعل ربه وليس للعبد إلا أن يصبر ولا مفر ولا مناص له إلا أن يصبر لأنه صبر أو لم يصبر قضاء الله نافذ وأمر الله عز وجل, وأمر الله عز وجل قاطع الصبر الأول القسمان الأولان في قسم واحد الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيه الله يسميهما ابن القيم الصبر الاختياري اي باختيار العبد واما الصبر على مصائب الله وامتحان الله انما هو الصبر الاجباري انت لا تختار هذا الله كنت كاتبا لك تجعلك عليك انت بس عندك ما عندك الا شنو تصبر اما تصلي ولا ما تصلي هذا باختيارك تصوم ولا نصوم هذا باختيارك تؤمن أو تكفر هذا باختيارك ولذلك تفعل المعصية أو لا تفعل هذا باختيارك ولو أنك فعلت المعصية تحاسب أنت ولا تستطيع تقول حاسب فلان أو علان طيب يا رب القيم أن الصبر الاختياري اجل من الصبر الإجباري الصبر الاختياري اجل من الصبر شنو من الصبر الجباري لكن, لكن يعني ابن القيم هو ينقل كلام ابن تيميه وقد وجدت كلام ابن تيميه في التحفه العراقية في الاعماد القلبية لشيخ الإسلام ابن تيميه وكان ابن القيم نقله ولكن ابن القيم نقله نقلا مفيدا فقد تفوق ابن القيم على شيخه ابن تيميه في الاسلوب والصياغة ولذلك لما قرأت هذا الكلام في التفعة العراقية وقرأته في المدارك بالرغم من أنه واحد غير أن الكلام في المدارك في للنفس أوقع كلام مريح طيب ماذا يقول يقول شوف السيء هو يقوله قال الصبر الاختياري والصبر الإجباري وقع ليوسف عليه السلام قام جاب, جاب مثال واختار من بين الانبياء من يوسف وقال رحمه الله صبر يوسف الاجباري المفارقه بينه وبين ابيه هذا لم يكن باختياره انما اجراه الله لانه غالب على امره وظلم اخوته له وإنقاؤهم له في الجب وبيعه رقيقا نبي يبيع رجي ده كل صبر شنو إجباري ودخوله السجن ظلما وإنقاؤه في الجب إفكا ألقيه في الجب إفكا في الجب يعني في البيت وأدخل السجن شنو ظلما كل هذا يعتبر صبر إجباري لأنه ليس من كسبه قال ابن القيم أما صبره أمام مرأة العزيز فكان اجل من كل هذا الصبر صبر يوسف أمام الشهوة عند مرأة العزيز اجل من صبره على فراق أبيه ومن صبره على إلقائه في الجب ومن صبره في بيع بيعه رقيقة ومن صبره على أن يدخل السجن ظلما ومن صبره على ظلم إخوانه كره كل هذا ودخول السجن سنين عددا اجل منه صبره لدقائق أمام مرأة العزيز يا سلام يا أخي. ذلك لأن صبره أمام مرأة العزيز كان صبرا اختياريا أما بقية الصبر فكان صبرا إجباريا وبدأ ابن القيب بأسلوب فريد ونقاش موضوعي وإشارات تربوية قوية للشباب بدأ العلامة ابن القيم يحدث عن سبب, عن سبب اختياره هذا ميجا كده فقال رحمه الله يوسف عليه السلام لما صبر أمام امرأة العزيز كان محاربا لنفسه وهذا أجل انواع الحرب حارب نفسه وقام بدأ يعطيه مبررات ومسوّغات قال أولا داعية الشباب في يوسف أقوى فالشاب سرعان ما تثور غرائزه وسرعان ما كتفجر شهواته والشاب أقرب إلى الإثارة وداعية الشهوة في نفس الشاب وثورة الشباب في نفسه أقوى ولذلك من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم شيخ زاني ذو بعد ما يكبر يمشي الطرطش ويمشي قوس البنات ويمشي قوس الحرام ويقوس الزنا وهو ذات تلقاه لو قلت له اوف كده يقع ده معناه مرضان مرض سليت مرضان الله دمعه عجزته لأنه ما عنده برزاته يمشي شيخ زاني أعوذ بالله واحد بيه يمشي يجهجه طيب فدعيت الشباب في نفس يوسف أقوى يوسف ما زال شابا لذلك قال القرآن فلما بلغ أشده فلما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلم فلما بلغ أشده آتيناه حكمه وعلم في يوسف عليه السلام في سن الشباب دعته امرأة العزيز وهذا أوقع في النفس ثانيا يوسف عليه السلام كان عزبا قد تجد شاب يتفجر حيويه ويفيض نشاطا ويتدفق حماسه وشهوه ولكن له ما يسكنه من استطاع منكم الباءه فليتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرد ويوسف كان اعزبا ثالثا يوسف عليه السلام كان غريبا عن مصر والغريب لا يستحي. زول لما يكون قاعد مع الناس وبيعرفوه ويتولد في الحلة والناس عارفينه بيخجل لكن زول ما عنده علاقة به ما بيخجل والغريب لا يستحي إذا كان على غير دين لكن يوسف استحى لأنه عنده دين لكن عمر الغريب لا يستحي ولذلك بطل قول القائلين بلد ما بلدك امشي في عريان كان ده من أفضل الباطل لا تمشي عريان لا حاجة خليك محترم شنو ما نقدر مش عريان مالك إذا البلد ما حقتك الله ما فيه ولا شنو يوسف عليه السلام غريب والغريب يقولون أنه لا يستحي ويوسف عليه السلام مملوك والمملوك لا يؤخذ حتى في الشرع فعليهن نص ما على المحصنات من العذاب المملوك لا يؤخذ ودي كله يتمد في يوسف والمرأة التي دعته إنما هي ذات منصب وجمال حسنا كذا السبعة بذلهم الله قال رجل دعته امراه لو دعته أي مرسات وابا كويس عنده دين لكن ما بظل الله إلا تكون قلج ذات منصب وجمال لأنها خطر جدا أوقع في النفس كويس دعته امراه ذات منصب وجمال وهي سيدته وقد غاب سيده الرقيب عليه من البشر فوق ذلك هي الداعية له وهذا يحدق الغرائز بصورة صعبة هي التي دعته بل لم تدعه مجرد دعوة إنما حرصت على ذلك دعته وكانت حريصة أشد الحرص ومع هذا وجود يوسف داخل البيت ليس موضع تشكك ولا محل إثارة ما أقوله زلده مقاعدة جوه شنو الناس دعاين يسووا شنو ما أقوله كذا لأنه ولد شنو ودى البيت وده أوقع في الإفساد أوقع في الإفساد شديد يعني شفتا كيف وما بي الناس لا تلاحظوا لو في ناس بيجوا من برّة وبيجوا دي لكن ده ودى البيت طالع نازل يقول يوم كامل ما مدد بيقول زلده أمره وماله بيجوز الأولاد أن تماركت ملك لذلك البشر والفطيعة والعاب امنها يوسف وفوق هذا كله يوسف عليه السلام غلقت له الأبواب وهيء ذلك بقولها وغلقت الأبواب وقالت هيت هيت يعني تعال هيت أبلغ أمير المؤمنين أذى العراق إذا أتيت إن العراق وأهله كيت عليك فهيت هيت هيت يعني تعال عند العرب فهيت بمعنى تعال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك فيوسف عليه السلام دخل داخل البيت عادي جدا وفوق هذا كل القوة وين أن سيده بعد أن عرف بالأمر لم يلمه ولم يلومها كان ديوثا كما سوف يظهر فوق هذا كله ده كله يتمع في يوسف فوق هذا كله هو متوعد بالسجن والصغار لئن لم يفعل ما امره ليسجنا يكون من الصاغرين هدرته بالسكن وبالصغار وبالرغم من ذلك صبر يوسف اختيارا فأبى وجرى استبق البابا وامتنع أشد الامتناع وامرأة العزيز يا سلام والله وأن يوسف ذا قوي جدا الشدة كل ذا عليه وفي ذلك تربية تربية للشباب لأن بعض الناس ودعوني احدث ببعض الصراحة بعض الناس يستسهم يقول مرة واحدة أزني وأتوب أنت لا تدري عواقب تكشف العورات لغير الحلال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين إلا على ازواجهم هذا يحدث في النفس أثرا بالغا ويوجب مخض الله وغضبه وأنت لا تتخيل مدى جرم تكشف العورات أن تكشف عورة لا تحل لك أو أن تكشف عورتك لمن لا تحل لك أو لو وقعتها مرة يقع في القلب من الألم ومن حتى ولو وقعت توبة لا تأمن أن تنكا الجراح وأن تعود إلى سوء خاتمه لا تأمن أبدا ولذلك لا تعدل بالسلامه شيئا السلامه دي اول حكمه الاول لانه لو عملت مره واحده تاني لا تامن ممكن تتب لكن ربما في اقل المواقف تضعف اما من احصن نفسه وصانها وحفظها وابقاها ولا اغلق على الناس باب ولا اغلق على الناس باب التوبه ولا اشدد عليهم انما من فعل باب التوبه امامه مفتوح اما هذا الكلام لمن لم يفعل ذلك ابدا ان يظل محصنا وحافظا الى ان يكتب الله له زواجا حلالا طيب فشوف يوسف ابن القيبه يو كم ده قال اين هذا من صبره في الجب على ما ليس من كسبه صبر يوسف امام امراه العزيز دقائق اجل من صبر يوسف على فراق ابيه سنين لا اله الا الله محمد رسول الله صبر يوسف امام امراه العزيز لحظات اجل من صبره على ظلم اخوانه وقطيعتهم وعلى دخوله السجن وعلى إلقائه وعلى دخوله السجن وعلى القائه في الجب والله يا اخوانا الصبر ده كبير كبير أصبح يتخذ نجل من متوزر يقول لك صبر صبر صبر ما صبر يقول فلان ما صبر ولو صبر يقول فلان ده صابر صابر فيش في الموت الحين بيدي في الحاجات دي ده صبر تقيل صبر عجيب وشوف يا أخوانا أجلما في قصة يوسف وهذا مما لا يلقي الناس عليه إضاءات يوسف فاستبقى البابة يوسف جرى الى الباب جري ما مشى لما غلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي وارجح في اقوال المفسرين انه يحدث على العزيز الذي آواه في بيته فيعتبر له ربا لانه ربا اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا قال احسن مثواي بعد في البيت معه والايه تحتمل انه يحدث عن رب العالمين ايضا انه لا يفلح الظالمون واستبق الباب استبق الباب فقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا ما جزاء من اراد باهلك سوءا بعدين هي حددت العقوبات لانها ما زال عندها امل الكتل دوام شتعلوه الا ان يسجن او شنو او عذاب أليم ما قالت كتله لانه كان كتله قلبها ما يقنب ما هي لسه بتحبه شديد لكن دائره تكسره قال هي راودتني عن نفسي مدافعا فشهد شاهد من اهلها على اختلاف بين اهل التفسير كان شافع صغير يتكلم برضيع رجل عاقل منه ان كان قميصه قده من قبل من قدام فصدقت على انه اعتدى عليها وهو من الكاذبين وإن كان قميصه خد من دبر فكذبت وهو من الصادقين شوف الموقع الخطير فلما رأى قميصه خد من دبر كانت ردة فعل الرجل باردة يوسف أعلم عن هذا ما تنظر واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ما فيه حراره اصلا رجل ديوث. بلا شفال شدة يوسف أعرض عن هذا واستغفر لذنبك قال الله إنك كنت من الخاطئين يوسف بعد مفروض يكون اطمأن لأنه رائد ما في فائدة بعد راودته تاني بعد ما ذا راودته والدورة دي راودته قدام النسوان يعني شوف دي وقع حب يوسف في نفسها طبعا لا شك أن يوسف كان جميلا اوتيت شطر الجمال كما في الحديث وأنه كان شابا وكدفق حيويه بالرغم من ذلك بعد ما هذا هانا وسافل أنك كنت من الخاطئين بعد ذلك انتشر الخبر وقال نسوة في المدينة امراه عزيز تراود فتاها عن نفسه عرف الموضوع قد سغفها حبه الموضوع ده مهين الموضوع ده فيه تعلق لانه ما ممكن هي السيدة تستنكف أن, أن تفعل هذا مع خادمها إلا أنها أحست منه جمالا منقطع النظير قد سغفها حبة النصر ما رضيها ما ما عرف يوسف نبي ولا أبوه منه لكن المهم الموضوع خدع في البيت كيف يعني تعمل كبير سكيدة قالوا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بالمكرهن أرسلت إليهن عاغباوين أرسلت إليهن واعتدت لهن متكأ ومتكن برضو قرأت متكن يعني فاكحده ومتكن يعني مكان مريحا وآت كل واحدة منهن سكينا وقالت أخرج عليهن يوسف نمرج من البيت نهيه يوسف ناسيد ومش يعني هم مشترين مشويل ما حد نمشي بيجي يجيبوه وبق أنو الموجود قاعد مطلع البيت مغلوب على أمره فلما رأينه اكبرناه وقلنا حسن الله ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم فقالت امراه العزيز قدام النسوان ذلك الذي لمتنني فيه شوف الكلام كيف ذلك الذي لمتنني فيه يوسف مرض يكون مفروض يوسف لو كان خائف من الراجل الراجل ما قدامه طلع دول ما فيه فايده قال له اعرض عن هذا واستفلي دبري بس وما عمل اي حاجه بس يوسف معناه هذا مغري اكثر يعني الاغراء يكون اكثر وممكن يفعل هذا وأم والعزيز ينظر ولا يسوءه شيء يوسف فذلكن الذي لمتنني فيه أنا، لقد رأوته عن نفسه، فاستعصم. عشان أوريك إنه هي دخلت فيه. قال شنو؟ لئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصائرين. قال رب السجن أحب إليه مما يدعونني إليه، ولم يقل مما تدعونني إليه. إن معتبر. ما قلنه حاش لله ما علنا إليه السوء ضرب من طروب التغزل والمراودة فكأن كل النسوة راودنا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني ولم يقل مما يدعونني إليه والله يوسف قوي والله أخوان والله دمتان فلما رأينه قطعنا أيديهن وقلنا حاش لله ما, عل ما, ما هذا ما هذا بشر إن هذا إلا ملك شوف تكير فالمهم يوسف صبر صبر شديد في الموقف ده يا اخواننا دا كله عشان اوريك الموقف ده كان قوي كيف ولذلك حق لابن القيم ان يقول ان هذا الصبر وان كان للحظات اجل من صبر يوسف على البلاء سنين عددا لكن الصبر قوي اخي سبحان الله ثم هذا الصبر الاختياري والصبر الاضطراري او الاجباري هو على البلاء الصبر اختياري على قسمين صبر على فعل المأمور وصبر على ترك المحظور صبر على فعل المأمور المأمور يحتاج إلى صبر لكن ابن القيم كعادته وقد أخذ هذا من شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا أنه قال الصبر على اداء الطاعه اجل من الصبر على ترقي المعصيه ودا له المشرح الصبر على فعل الطاعة تصلي كويس تفعل الطاعه دا اجل من صبرك على ترقي المعصيه يعطيك مثال شخص لا يصلي ولا يزني أسوأ من الذي يصلي ويزني واضح واضح او واضح شخص يصلي فعل المأمور، لكنه ما استطاع أن يترك المحظور. المحظور الزنا، وقع في الزنا، هو يصلي. فعله المأمور اجل من تركه للمحظور. المحظور شنو؟ الزنا. شخص لا يزني، ترك المحظور لما تركه ولا يصلي. هذا أسوأ من الذي يزني ويصلي، لأن الذي يزني ارتكب المحظور، لكنه لكنه فعل شنو؟ فعل المأمور فالصبر على أداء الطاعة اجل من الصبر على ترك المعصية من عشرين وجه من عشرين وجه وقد استقصاها ابن تيمية بعضها في التحفه العراقية واستقص ابن القيم جلها في مفتاح دار السعادة يا السلام ليه يا اخواننا اكان ذا ليه؟ الصبر على فعل المأمور وأداء الطاعة اجل من الصبر على ترك المحظور ومن ترك المعصيه لماذا الامر الاول ان النهي عن المعصيه جاء صيانه لفعل الطاع فالمقصود ان يعبد الله وان يطاع الله ما يعيق عن طاعه الله معاصيه فنهى عنها تبعا لاوامره لانها تعيق طاعته وليسهل على العباد ان يطيعوه امرهم باوامر ولكن هذه الاوامر يستثقلوها اذا حرفوا فنهاهم عما يحرفهم عن الـ عن الـ عن الاوامر فصار الامر أجل وهذا يدل على امر مهم الامر الاجل الاصل في الاسلام العمل ده يدل على ان الاصل في الاسلام العمل الطاعة هي الأصل وهي المقصوده لذاتها أما المعصية ليست مقصودة لذاتها تركها إنما هي مقصودة حتى لا تعيق القلب عن الطاعة وبذلك يكون ديننا قائم على العمل والإيجاب والإيجابية والفاعليه والأصل في شرعنا الأمر والفعل وهذا يدل على أن شرعنا مال كامل وأن شرعنا فاعل وأن شرعنا يدعو للعمل فالأصل العمل ولذلك ترك العمل أسوأ من فعل المعصية عرفتها؟ وفعل الطاعة أجل من ترك المعصية والكمة لا شك أنهم يفعلون الطاعات ويتركون المحرمات أصلا لو أنك تطيع وتعصي المعاصي تقعدك عن الطاعات هذا ما لا شك فيه المعاصي تقيد الإنسان ويستحيل أن يعصي عبد ربه ثم يأتي ويصلي بكامل خلبه لله طيب تحدث ابن قيم عن ثلاثة أنواع أخرى من أنواع الصبر بعد ان تحدث عن الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله حدث عن الصبر بالله والصبر لله والصبر مع الله والصبر بالله ان تستعين بالله على الصبر ومن ذلك قول القائلين ربنا افرغ ربنا, ربنا افرغ علينا صبرا يعني الله يصبرك ومن يتصبر يصبره الله, يصبر الله. الصبر بالله ان تستعين بالله على الصبر والصبر لله ان تصبر لا لمدح الناس لان يقولوا متجلد انما ان تصبر لله اراده له وان تريد بصبرك وجه الله والصبر مع الله ان تدور مع احكام الله ومراداته فلا تتضجر وان تكون خاضعا وجديدا ومستسلما ومدعنا دا قسم من اقسام شنو من اقسام الصبر اورد ابن القيم عبارة لطيفه جدا واعتبرها من العبارات التربويه التي يحتاجها الإنسان وهي قول الجنيد رحمه الله الجنيد رحمه الله يقول المسير مسير المؤمن من الدنيا إلى الاخره سهل وهين كون الزول يسير من الدنيا الى الاخره المؤمن المرض ما مسافه كبيره سنين طويلة قال هذا هيل وهجران الخلق في جنب الله شديد ما يزود بيتر هجران الخلق في جنب الله يتعريف حاجة بترضي الله لكن الناس ما بترضيه تدرب به بعض الحين دا داير له إيمان إيمان قوي حتى بقول حد لو في شاب قام عمل دجل سوف يأتيه من سهام الانتقاد الثوات الفيروسية ديشنو والجليك أجب كده منه والشكل لك يقزز ويطمم البطن، البطل ياخدت ما كنت كويس يقول لك كده إنت حسب جيش شيل كده ما لك يقول لك يا شيل يا ربيش شنيتا هاي شيل أنا ذاتي دارة بشيل الدينة ما فضو حاجة سمحك كده زمزم دي رايك ديشنو زمزم ولا صوبه ولا صافية الموين سبحة ما في واحدة قال الإمام مالك يا أخي زمزم دي قلت أحسن موين. والله مره قال له ما تستسق قال له إن الله جعل زمزم للتعبت لا للتنذذ كويس دائرة تعبر أترم زمزم وزمزم لا يستطيع المنافق أن يتطلع منها شفت أي زربي شرب زمزم دي ويتبرمن كوز كوزينة وليس أنا ما قدرت ده منافق طوالي تشرب يامن يا أخي رسول الشريب لنا يامن يكتلون يكتلون وبعد ذلك الحسن لكم باردة زمزم كويس يا أخواننا قال المسير من الدنيا إلى الآخرة سهل وهين على المؤمن وهجران الخلق في جنب الله شديد يا أخي المجتمع كله يصدق بعد ذلك المجتمع لأقول لك الله قال لأقول لك رسول الله أنت حملت كده ليه يقول لك؟ تطلع لنا الفيديو والرسول قال ما بيقتنعوا لأن هم ما شافوا قبل كده بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى لغرباء هذا غريب جدا يعني تعمل أي حاجة من الدين لو في واحدة دين ستتخاب الله قال بيقول الدنيا دي كنت النب يا ليه بس فيشن يعني الحص شر وأن يفعل هذا قناعات هذا صعب جدا والمسير ده الجنيد التربوي والمسير من النفس الى الله اصعب وأشد مش تهدر الخلق في جنب الله صعب ده شديد والمسير من النفس الى الله اصعب وأشد والصبر مع الله اشد من ذلك كله لانك يعني انك تسلم نفسك فتدور مع مراد الله وتؤثر ما اراد الله ولذلك بدا ابن القيم بعد ذلك ينقل تعريفات القائلين المتكلمين عن الصبر فبعضهم يقول الصبر الوقوف مع البلاء بحسن الادب يا سلام الوقوف مع البلاء بحسن الادب ده الصبر يتادب مع البلاء لان الذي كتبه والذي أمضاه وانفذه والذي جعله عليك لا يسأل عما يفعل فالصبر الوقوف مع البلاء بحسن أبعد وقال بعضهم الصبر الثبات على أحكام الكتاب والسنة وبعضهم قال الصابر بعد أن يصبح صابرا مراتبه خمسة صابر ومستبر ومتصبر وصبور وصباء صابر دا الذور اللي العموم الناس الصابرين المستبل وامر اهلك بالصلاه واستبر المستبر الذي امتلا صبرا امتلا شنو صبرا والمتصبر الذي يتكلف الصبر المتصبر المفتعل للصبر يفتعل افتعال فيوقعه على نفسه يحمد نفسه على ذلك يعاني ولكنه يذم نفسه بالصبر ذا المتصبط اما الصبار فهو كثير الصبر كما وقدرا صبر كثير ومعه الصبور الصبور كثير الصبر ولكن وصفا وكيفا الصبور صبور وصفا وكيفا يعني صبر ذات من نوع ثاني ما كثير شديد لكن نادر والله يا في ناس الواحد تلقاه حصل قبل كده امير عباسي يعني لقا عروب بن الزبير انه صبر فقام نادى اعرابي صبر صبر شديد الاعرابي ده خلاصه الموضوع مرته وشفعه وطفله وكان راح من حله لحله و احماله ودوابه و دوابه كلها ذهبت في لحظه واحده دا صبور وصفا وك وشنو وكيفا دا صبور كويس ياخي ده كله فقدو انت بس ما افتشي اقول حاجه انت كان تخيلته في رغبتك ام بتش بس كانت صورتك غمت عينك تخيلت انو فقدت هذا كله يا من ذاته تقول يا لا حول ولا قوه بالله تختم الان تختم ترجع البيت ميتين تشوفهم جدا عينك بس لو صورتهم وساكت انهم يروحوا منك يا خده والله في ناس عندهم صبر النقطه النقاط الاخيره التي اريد ان عنها ناقش ابن القيم ايه عجيبه ذكر الله فيها الصبر وبعض مشتقاته يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اصبروا قال داء بتفسير مال إله ابن القيم اصبروا بنفوسكم على طاعه الله وصابروا بقلوبكم على البلوى من الله ورابطوا باسراركم على الشوق الى الله وايضا الصبر مع النفس والمصابره مع العدو ولذلك قدم الصبر على المصابره لأن الذي لا يصبر على نفسه لا يستطيع يصبر على عدوه فالصبر مع النفس والمصابرة مع العدو والمرابطة دوام الاستمرار وسد الثغور والإقامة وإعداد العدة والاستمرار على ذلك وهذا أصعب وأشق والتقوى هي الصبر ضرب من ضروب الصبر لأنها صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله التقوى. طيب ذكر ابن القيم مسألة هل الشكوى تنافي الصبر هل الشكوى تنافي الصبر قال الشيخ الإسلام تيمية أمر الله بثلاثة أشياء أن تقع على صفة الجمال واصبر الصبر الجميل وهجرهم هجرا جميلا وثاني قال شنو؟ فاصفح الصفح الجميل الصبر الجميل الذي ليس معه شكوى والصفح الجميل الذي ليس معه عتاب انت تقول لا سامحتك لكن انت المرة ديك كنت عملت كده وعملت كده وعملت كده وانا والله قربت اديك بنيا لكن بس وصلت نفسي ساكل ياخد صفح جميل ده صفح صفح انتهت منك انتهت منه خلاص ما توعدك الري كلام الفاضي كله سويت وسويت وسويت ده فضحنا جميل يا والهجر الجميل الذي ليس معه اذى انت زول هاجر ما تقول اسمع انا هاجرت وانت ما بتستاهل يا ده هجر جميل ده مالك ما ماليته هجرهم يسمي خاف واحجرهم هجرا شنو جميله طيب الشكوى الصبر, الصبر الجميل الذي ليس معه شكوى ولكن ابن القيم كعادته في التفصيل يفرق بين مقامين من مقامات الشكوى الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر أبدا قال إنما أشكوبت بثي وعزني إلى الله أما الشكوى إلى الخلق تنافي الصبر قطعا شئنا وجد عربي رجلا يشكو سوء الحال إلى أخيه والله أيام الأيام دي أمو الأحوال الزفر والسيول ما في كويس؟ وشنو ما عارف نازف والبنزين زادوا والغاز شنو ما عارف يا أخي يبعد يحكي له كويس؟ والأولاة المدارس وطردوه شنو ما عارف فقال له أتشكو من يرحم إلى من لا يرحم؟ اتشكو من يرحم إلى من لا يرحم يا قلت فهم؟ لا شك أن الشكوى إلى الخلق ذله وتنافي الصبر أورد بن قيم أن الله أوحى إلى نبي من الأنبياء أنزلت بعبدي بلائي العبد قام رب نزل بالعبد شنو البلاء هو فدعاني فما قلته الإجابة فشكاني ما دعوا طواله ما سمع له طواله كويس؟ ما سمع له شنو طوالي فقلت عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك كيف أرحمك من شيء به أرحمك البلاد قال لي منه قال لي أنا البلدة أتك برحمك دور. يعني البلادات أتفوه رحمة ده إني أشيل منك أشيل الرحمة عني منك ولا كيف يا سلام يا أخي كيف ده أنزلت بعبدي بلائي فدعاني فما طلته الإجابة فشكاني فقلت عبدي كيف أرحمك بشيء به ارحمك البلد ذاته مش قاعد فيه رحمه ولكن هذا لا يمنع أن يدعو الناس ربهم بدفع البلاء وتحققت عبوديه الدعاء بعد نزول البلاء فولد البلاء عبادة ولذلك جاء في الأثر أن الله عز وجل ينزل بلاء شديدا بعبد صالح فتقول الملائكه لله شد عليه البلاء فيقول الله احب ان اسمع صوته احب ان اسمع صوته علق ابن القيم ليس في المدارج في شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمه والتعليل سبحانه مستخرج الدعاء بالبلاء يقع بلاء فتضج الالسنه وترتفع الاصوات تعبدا وتذللا لولا البلاء لما كان والله من حكمته انه في بلائه رحمه وهذا معنى رفيع جدا من المعاني والله اعلم والسلام عليكم ورحمه الله